ألف لام الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيقلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ بِنَصْرِ اللَّهِ يَصْرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ عَدَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هم عن الآخرة هم غافلون أو يتفكروا ما بآفسهم أو يتفكروا في آفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجنم مسمى وإن كثيرا من الناس بنقائ ربهم لكافرون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 ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجلمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحدرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة لهم في روضة احفرون وان الذين كفروا وكذبوا باياتنا ونقالا الاخره ونقالا الاخره فاولائك فاولائك في العذاب محطرون فسبحان الله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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا آتُوا بَشَرًا تَتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّهُ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختناف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته أن يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته أن يريكم البرق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 لَهُنَّ مَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ بَرَبَّنَاكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۗ أَلَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنَتم فِي سَوَاءٍ تَخَافُونَهُمْ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا بل اتبع الذين ظلموا أهواء أهواء بغير علم فمن الله فمن يهدي من أضل الله وما لهم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 عليه والتقواه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشكين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحوا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ فَرْرًا دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَتَكَنَّمُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وإذا أذقنا الناس رحمة ثم نزعناها وَإِذَا الناس رحمة ثُمَّ نَزَعْنَاهَا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 زكاة تريدون بها وجه الله تريدون وجه الله فاولئك هم المطعفون الله الذي خنقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل مشركاؤكم من من يفعلون من ذلك شيئا؟ سبحان الله تعالى عما يشركون. وظهر الفساد في البر والبحر بِمَا كسبت أيدي الناس. وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.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 ان غنى يحب الكافرين ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليؤتيقكم من رحمته وليؤتيقكم من رحمته ولتجري الفلك بمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم ولعلكم تشكرون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 وَيَجْعَلُهُ قِثَافًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله من قبلي لمبلسين انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها نا ذلك نمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم الصفر اللذلوا لذلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمت الدعاء أئذى والنوم مدمرين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 ولا هم يستعبون. ولقد طربنا للناس في عدن القرآن بكل مثال. ولئن جاءتهم بأية لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن إنتم إلا مضطرون.